شبكه الحكمة والاثر الشبكة, والأثر والأثر الشبكة العلمية لاهل الحديث والأثر, والاثر ببلاد السودان تقدم نعتمد على ائره ومصادر التكين والمؤلفين من كثيرات ما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ورده الله الحمد لله مقدر رسول سبي لي سبي لي الأسلام مقدر مقدر ويأ وما نسخة هذا نسخة الذي عنده مقدر ويأ نسخة الغيال والعزاة نعم, مقدر. نعم. مقدر. حي عاليم قادر قادر حي عاليم قادر حي عاليم قادر موجود موجود, موجود. نعم موجود موجوده. موجوده قامت بها الأشياء قامت بها الأشياء ونوجوده متى حدث؟ <تصفيق> هذا, هذا اليوم ومتى في هذا اليوم؟ بعد الصلاة العظيم بعد الصلاة العظيم ومتى في الصلاة العظيم؟ الله مستعد لا نعم لقد نعم يسلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم الجوال صاحب عن باله نعم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 احببت إن نعم اني اقول نعم ان عاده اهلنا نعم عاده اهلنا عاشت في التطور في ان انه يضمن لنا ان بنسهل للحث كما ان انه يسهل للحث كما جاروا من تصويع في مقام Mm -hmm. comença no okay. well, the... right. na ala taqote min ladeni al hamdali imamu asami imani wa qote lailani li taqru amru amru taqru rabbika rahmatika shayban wa inna muslimamu al anbiya wa qita muslimamu akhir al azmi صاغ اليسامان فطب القدري فيهم فصاغ صاغ صاغ وريحان تملكه صوته بالبرق والاقوى وال النجم ما هو ماذا ما هو النجم النظار هو حلله وحله وحلله ظاهر المسائر وحلله المسائر الحقيقيه وحلله الظاهر والظاهر حالات للمؤمن اعلى الجنه نعم نكمل نعم يا اجازه انت هذا اصل النجم النظار ظاهر وكذا في أنتي أمة قبرة اخترق بذلك نتظر عن الحالة والمحيط ما كانت ديناه النبي المطبع والسحيط من غير السير والجفع وليس هذا النص جزءا مكبت بفرقة الإشتاء على عهد الأفد فأطبت المصر بسحيط بس بتمزيه من غير تعطينا ولا تشبيه وكل ما جاء من الآيات أوصحها لأخذ عن التحديث من الأحاديث من مره كما قد شعفتنا عن النظار المعلمة ولا نرد ذاك بالأقول جفع المختار في إيجا قول فيأخذنا يا حديث من غير تعقول الملاكة فيه فكل من أول في الثباة هذات من غير مع الثباة فقد شعرت داوة وقال وقالت وقالت وقالت في بحر الهلاك وقترأ ألم تل اختلاف أبحاث النظري فيه وحظنا ما أنا هذا فإنما متحدث هذا بالمقفة والصحبيب أصدق معه بهذا وكما أولو؟ أول واجب على العبيد معرفة الله للتسديد نعم عند هذا أول واجب على الحبيب معرفة الله للتسديد فقوله لأنه الواجب لا نظير له ولا شبه ولا وزير كذا؟ نعم؟ فإن من أول واجه فرغنا منه. قال المسلم بأنه واحد لا نظير بأنه واحد سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أسعاده فهو المحبوذ وحده لا شرك له لقول ربنا تبارك وتعالى كل هو الله أحد وكما أنه واحد فينبغي للعبد أن يكون واحداً في عبادته ووحداً لربك كما قال ابن الطيب رحيانه الله في منية فلواحد كن واحداً في واحد أعني طريق الحق والإيمان فلواحد هو الله تبارك وتعالى كل واحداً أي تجمع ممتك ووحدها على عبادة رب واحد لا تعد خالية شكة لواحد كن واحداً في واحد أي في طريق واحد تسير به إلى الله عز وجل وأن هذا الصراط أبه الطريق الوحيد الموصل إلى رب العزة إلى رب العدل كل واحدًا أعلم طريق الحق والإيمان وأن هذا الصراط مستقيما فاستتبعوه ولا تتبعوا السبل فتتفرقوا عن سبيلك ذلك موصات مني لأنكم تتقون أو بأننا واحد لا نظير النظير عن النظير لا نظير لا أحد يناظره أو يناادله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فاتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل كفر وشرك وإلحاد في أسماء الله عز وجل فهو الواحد الأحد كان بلاب رضي الله عنه حينما تبطى عليهم صخرة يقول أحد أحد أحد أحد لأن كفر قريش أعظم شيء غاضهم أن الله عبد أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلقه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فكان بالعرض الله أن يكون أحد فلما كنت بعد ذلك عن هذه السلمة قال أو كنت أعلم سلمة هي أضيض عليهم منها لقدر فالأخبر الكلام بتوحيد الله عز وجل أعظم شيء يريض الكفار والمبتبعة والملاحدة والدهرية والزنادقة وغيره فإذا ذكر الله وحده إسم أز القلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستمشرون إذا تكلمشت التوحيد ووحدانية إله عز وجل وحق الله على العبيد ما أزّى بعض الناس وقال ما هذا ألم يجد موضوعا لا يرى هذا ألم يجد كلاما لا هذا إذا دفعوا الله وحده ما أزّى القلوب الذين لا يؤمنون بالآخر مع أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به في القطان وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر الذين من دونه إذا ذكر الخلق على, على اختلاف المستويات الخلق على مستويات الخوف واذا ذكر الذين من دونه اذاهم يستبشرون اذا ذكر القم استبشر واذا ذكر الحجر الذي كان يعبد استبشر واذا ذكر ان الرجل الصالح الذي كان يعبده لكن اذا ذكر الله لا يستبشر اذا ذكر الله لا يستبشر والبياد قال لا نظير لا نظير ليس لله نعبد وجلا مناظر ولا مماثل ولا نبيل في هذا السوق ولو كان له مناظر ومماثل لكان الله أولى بالعبار إذن نبذروا إلى ذا العرش سبيلا لكن لا يمكن أن يكون له نبيل ولا نبيل بدليل الثمان قال الله عز وجل قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفرسدتا لا يمكن أن يكون هناك إلى ذلك ولا ثلاثة ولا أربعة وقال الله لا تستخدم إلهين اثنين إذا كان لا يدود أن تستخدم إلهين اثنين فمن ذلك أولى أن تستخدم ثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر من ذلك لماذا لا تستخدم إلهين اثنين لأنه حقيقة أنه إله واحد ولأنه لا يمكن أن يستمع اثناء في رأس هل رأيتم شخصا له رأسان هل رأيتم بلدا له رأسان هل رأيتم امرأة لها درجاء لا يمكن لا يستمع اثنان في رأح. لا يستمع اثنان في رأس إذا كان هذا متصور في حق المعلوم وأنه متى ما وجد رئيسان لدولة واحدة فإنه سيقع فتاة في هذه الدولة هذا الرئيس يأمر وهذا الرئيس يأمر والرعية واحدة هذا يقول لهم لا تترجوه إلى العمل وهذا يقول لهم فخورٌ في العمل هذا يقول لهم إجازة وهذا يقول لهم ليس مع إجازة من يتبعون؟ كلاهما رئيس ولهذا لا يوجد في الكون دولة لها رئيسا ليس لكل دولة في العالم إلا قيس واحد ولو وجد رئيسا فساد أنطر هذه الدولة إذا كان هذا الفساد نتصور في حق الخلف فما بالنا هذا الكون تخيل أن لهذا الكون إلهي. إله يقول للشمس من المشرق وآخر يقول من المغرب هذا فقط إله يقول لهم جاهد في سبيل الله وإلى من آخر يقول لهم لا تجاهد في سبيلك وأين هو القاضي إذا هذا دليل عقلي على أنه لا يوجد في الكون إلا إله واحد لو وجد إله آخر لفتى الأمر وكان معه قادها إلا الله فسدتا فسدت, فسدت السماوات وفسدت الأرض والله عز وجل قال لها ولقرض اكتية طوعة أو كرها قالت أذين الطاقعين لو قال لها إله أكت لا تأتي لو وقع الفساء العريح والكبير لكن نحمد الله عز وجل أنه إله واحد ولهذا قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء المتشاكسون ورجلا سلم لرجل وفي قراءة يا رجلا سلاما يا رجل هل يستوياني مثلا الحمد لله أي الحمد لله من الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء رجل عبد مأمور له شركاء متشاكتون شركاء وهذا خادم واحد لهؤلاء الشركاء لو كانوا شركاء متفاهمين فيما بينهم لهانا الأمر لهانا الأمر لكن قال الله عز وجل متشاكسون هؤلاء السركاء بين عدوات وقصومات وكل واحد منهم يترضف للآخر هذا الخادم المسكين يهدم هؤلاء السركاء المتشاكسون هذا يقول له إدهى والشريك الثاني يقول له إجنس والشريك الثاني يقول له القمر والشريك الرابع يقول له لا تقم هؤلاء شركاء متشاكسون واطلب سلما لرجل او سلما لرجل رجل اخر سيد له ابنه سيد واحد يخدم سيدا هو خادم عند شخص واحد وهذا خادم عند مجموعه اشخاص متشاكفين ايهما اربح حالا ايهما اربح حالا <تصفيق> <تصفيق> الذي يخدم واحد الذي يخدم الشركاء المتشابكين الذي يخدم الواحد مرتعدا يعلم ما هي رغبات قلبه وما الذي يفرحه وما الذي يغضبه اليس كذلك بينما هذا الذي هذا المسكين الذي لديه شركاء متشابكون هو يعلم أن هذا يغضب ولكن ما يغضب هذا يفرح هذا وما يفرح هذا يغضبها لن يعرف من غير احدهما ولا نخرج من فرق أحدهم ان أقضب هذا فرح هذا وإن أقضب بينما الأول فرساح الله يعمل ما رضبات سيده ومن الذي يحبه سيده ومن الذي يحبه سيده فيفعل ما يحبه سيده وهو يخدم خدمة مرتاح الله أما الأول شقي في شقاء في عتاد دائم وفي انتهار دائم وفي كدر دائم وَفِيْ غَمِّ دَفْن هذا مثل من يعبد الله وحده ومن يعبد آله تنشث أو إلا بإله قال الله عز وجه الحمد لله أنه إله واحد والحمد لله أننا نعبد إلها واحدا نحمده على, على أنه إله واحد وَنحمده أننا لا نعبد إلا هذا إله واحد لأن هناك من قال هناك آله شثة وهناك من قال نعبد الله ونعبد وقية الآله كما كان المشركون الأوائل يفعلون والذين اتخذوا من دون الله أو لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل هؤلاء الشركاء المتشافشون العيارة لا نضير له الله عز وجل لا نضير له ولا شبه تقدم معنى أن لفظة مثل أفضل من لفظة الشبه بمثل هذا المقار تقول لا مثل له أما لا شبه له فإنها لفظة محتملة كما تقدر المشابهة في اللفظ والمعنى ممكن أما المشابهة في الزاد فماذا مستحيلة وممتلع الله عز وجل عليم والإنسان عليم هنا تشابه في اللفظ وفي المعنى الله تعالى قال عن نفسه وهو العليم منحكيم وقال عن إسماعيل لما بشر به إبراهيل قال فبشرناه بغلام عليم والله علي وطوع نفسي بانه علي واسمعيل عليه الصلاه والسلام علي والله اكبر بان اسماعيل علي هنا تشابه اللفظ وتشابه المعنى لب العلم المعروف ومعنى العلم معروف. لكن الصفه تختلف تماما ذات الصفه تختلف علم اسماعيل عليه الصلاه والسلام ما العلم جميع القدر لا لا يساوي شيئا بالنسبه لعلم الذي تباركت تعال لا يساوي شيء. وفي الصحيح أن الخبض عليه السلام قال لنوسى وقد أخذ وقد رقى عصفورا يشرب بالألماء فقال ما علمك وعلمي في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر أو إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر العصفور حينما يسر كم ينقذ القطرة من قطرات البحر شيئا لا يساوي لا يذكر نسبة لا تقدر بالنسبة لهذا البحر المليء بما لا يعرف من القطرات التي يشربها هذا العصفور علم موسى وعلم الخبر عليهم السلام بالنسبة لعلم الله عز وجل كما نقص هذا العصفور من هذا البحر لهذا قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات غربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات غربي ولا وجدنا مثله مدى فليس قلنا لا تشبه الله شيئا القرانه لا مثلا نعم الله ليس كمثله شيء ولم يقل الله تعالى ليس يشبهه شيء لان هذا نظر المشابهه يحتمل من جانب الحق ويحتمل من جانب الباطل فنفي المثل المماثل ونفي المثيل هي القبلغ والاحكم والأليق في حق الله تبارك وتعالى الشيخ علاءالدين دي عق الله لا شبه ولا وجيه لا وجيه الوزير في اللغه هو المعين الوزير في اللغه هو المعين قال موسى عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي فَارُونَ الْأَخِي وَزِيرًا وزير, وزير من المسؤاذر يؤاذر يشد من أذر قال سنشد عبدك بأخيه أي سيشد أذرك وقوتك ويعينك على تبعيض هذه الرسالة إلى هؤلاء الأخوام الله لا وزير له لأنه غريب لنا مطلقة ولأنه قوي قوة مطلقة ولأنه قاجر قدرة مطلقة ولأنه حياة سامة كاملة ليس لمحتاجا لوزير بينما المحمود احتاج إلى وزير ما لن في هذا الكون إلا وله أزراء لذلك أما الله تبارك وتعالى ليس له أزراء مستقن عن الوزير تبارك وتعالى ومستقن عن الصاحب ومستغن عن الولد ومستغن عن كل الخلف كان الله ولم يكن شيء قبل عدد كما قال عليه الصلاة والسلام بمراوة المقاري عن عمران ابن حصين رضي الله عنه كان الله ولم يكن شيء قبل لو كان مستغن لوزيع لكان هذا الوزيع معه منذ الأذن لكن الله مستغن عن الوزراء والمصراء والمعينين والمعينين القوي الله تعالى غني اغنى الاغنياء تبارك وتعالى غني بكل شيء وغني في كل شيء وغني من كل شيء تبارك وتعالى اما هؤلاء الملائكه الذين خلقهم الله عز وجل ووكل لهم اعمالا منهم من ينفق بالصور ومنهم من يسوق الرياح ومنهم من ينزل المطر ومنهم من يكذب الأرواح ومنهم من ينزل الوحي على الأنبياء والملائكة ومنهم من يخدم النار ومنهم من يخدم الجنة ومنهم من يعذب في النار ومنهم من يخدم المؤمنين في الجنة وهكذا هؤلاء يسروا ولم يستخذهم الله عز وجل أو لم يوكل بهم هذه الأعمال عن نقص ولا عن فقر بل هو مستغر ولكن الله تعالى وكل هؤلاء الملائكة لينهر للعباد كمال سلطانه وعظمة أمره معروف أن الأولوك يغهرون فقامتهم للناس بالحشم والخدم والوزراء لذلك فيظهر لك أن هذا الملك ليس قليل له وزراء وله الخدم وله حشم فالله عز وجل يخذر للخلق عظمة سلطان عظمة سلطان بهذه الإجابة الشألة وبعضها هو قادر سبارك وتعالى على أن يدبر أمور العذاب من غير ملائكة وقادر على أن يصرف الكون بغير أن يأمر الملائكة بأي أمر من الأوامل لكن لما كان العذاب لما كان حلاب يتعلقون بالمحسوسات والمشاهدات أكثر من تعلقهم بالطيبيات فقام الله تبارك وتعالى شواهد عظمته في هذا الكون حجة على الذا حجه على العباد ولان الله تعالى مقام معالي وقلبه كبير سبحانه عز وجل وتقدر ومعلوم ان الكبير يفعل كل شيء ومع قطرته على فعل كل شيء يوكل غيره في فعل أشياء يرى أنه أكبر من أن يفعلها بمفسه لتنبع علو قدره وكمال شرفه ثبارك وتعالى فالأناقش هي التي تنزل المطر الله قادر على أنزال المطر ولا يعجزه ذلك لكن قدره عالي عز وجل أكبر من إنزال المطر لكثير فوكل إنزال المطر ملكا ينزل المطر على العباد بأمر الله تبارك وتعالى وقفه لأرواح المؤمنين قادر على أن يقبل أرواح المؤمنين من غير مشه ولكن الله تبارك وتعالى قدره عالي ولله عز وجل المثل الأعلى ملوك الأرض ورؤساء الأرض أليسوا قادرين على تنظيف الشوارع بأنفسهم؟ إمكان الضيطة ينظر فلنأتي ويدخل المكنسة وينظر الشارع بيدك كذلك لماذا لا يفعل ذلك؟ لأنه يرى أن قدره أجل وآله فيوفل من من يفعل ذلك ويرسل الخطابات للنموذ يرسل رسول ليوصل الخطاب في إمكانه أن يساكد نفسه ليرسل ليوصل الخطابا أليس كذلك؟ لكن ما الذي يمنعه من ذلك؟ يرى أن قدره أعلى من هذا الأمر هو له الأمور الكبيرة وهذه الأشياء الصغيرة يوكل بها من شاء من رعبه ولله تعالى المثل الأعلى ولله تعالى المثل الأعلى قال نصنف صفاته كذاته قديمة أسماؤه تابسة عظيمة صفاته جمح الصفات والصفات هي أشياء معنوية صفات أشياء وقد تكون غير معنوية وقد تكون غير معنوية. معنوية بمعنى حينما يقولون معنوية أي أنها ليست بدوات وإنما معانا وهذا تفصيل ينطره بعض الناس والأليف أن نعرض عن نفر هذا التفصيل أنا ذكرته فقط من بادي العلم أما من حيث الأليف أن نقول صفاته ولكل صفة معنى كما أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل معنى يريق بجلال الله عز وجل وعراج سميع وصفته السمع وصفة القصر وصفة الكلام وصفة اليد وصفة الوجه وغيرها مع صفات الله عز وجل صفاته وصفاته يقسمها أهل العلم باعتبارات كثيرة فباعتبار السبوت تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية صفات ثبوتية أثبتها الله لنفسه كماذا؟ كالسمع وهو السمع كالبطر وهو البصير كالعلم وهو العليم كالحكمة وهو الحكيم كاليد مماعة أن تشدر ما خلقت بيدي كالوجه ويبقى ربك ذو الجلال وكتران كالمجيء وجاء ربك والملك صفاً صفاً هذا الهتبات هذا الهتبات أثبتها الله لنفسه القسم الثاني صفات تنهية سلبها الله عن نفسه كل نور الصفة سلبها الله عمذبتها لنفسه سلبها لأنها صفة نقص لا تأخذه سنة ولا نور لا تأخذه سنة ولا نور النوم السنة صفات سابقة سلبها الله عز وجل عن نفسه لأنها الصفات نقص لا تنيق بالكامل بمن له الأسماء الخسمة كالخيانة وفرطين الخيانة والقداء الخيانة في سنن الترمذي ومثلن يحمد في سنة الحسن قال عليه الصلاة والسلام أدر ثمانة إلى ما اتمنت ولا تخل من خانت اللهم عز وجل أخبر أنه يخاجع المخاجعين يخاجعون الله الله هو خادعه. ويمكرون ويمكر الله قال خير ما تريد لكن لم يأتقط أنه يكون من خانب ما لا يفعل لمن خانبه يعذل من خانب يعذل من خانب لكن القيامة ليست صفة كمال بحالة من الأحوال أبدا ولهذا قال النبي لا تقم من خانب حتى لو خانبت فاستأمنك على سه لا تقم أنك لان هذه الصفه نقص مطلقه هذه الصفه سالبه سلبيه هذا باعتباره. باعتبار باعتبار ان تقسموا الى انماط الجوجيه والصفات السلبيه باعتبار الكمال تنقسم إلى ثلاثة اقسام باعتبار الكمال هذا تقسيم اخر للسده باعتبار الكمال تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول صفة كمال مطلق صفة كمال مطلق كالعلم كل صفة ذكرت في قسم من أسماء الله عز وجل فهي صفة كمال مطلق سميع صفة السمع هذه صفة كمال مطلق يتمع جميع شيء يتمع كل شيء الفصير صفة كمال المطلق يقصر كل شيء ما خفي وما أعلم قوي قوي على كل شيء خدير خدير بكل شيء قدير على كل شيء جبار على كل شيء عزيز على كل شيء هذه الصفات كمال المطلق القسم الثاني صفات كمال في أحوال دون أحوال صفات كمال في أحوال دون أحوال كصفة الكلام صفة الكلام لا تنزح على كل خالق لا تنزح على كل خالق ولا تذم على كل خالق ولهذا الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء لاذا كذلك أم أنه يتكلم دائما متى شاء يتكلم متى شاء صفة الكلام المستمر صفة نقص حتى بنسبة للمخلوق قال عن المخلوق الذي يتكلم كثيرا ماذا ترتاق صحيح قال عنه ترتاق هذا يحتى بنسبة للمخلوق ليس. إذن هي صفة كمان لكن ليست على كلها متى ما أراد أن يتكلم تكلم ولا ينفق إلا بالحق سباقه وتعالى كصفة المكر، صفة تمال في باب المقابلة ويمكرون ويمكر الله وهذه الصفات، صفات الكمال غير المطلق لا يسمى الله عز وجل بها لا يقال عن الأهل متكلم لا يسمى بمتكلم هو يتكلم نعم وله كلام نعم فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون اي يبذر كلام نفع الله. الله عز وجل تكلم له كان لكن يتكلم متى شاء وليس من اسماءه المتكلم ليس من المتكلم. لما لم يستقر نفسه بهذا الاسم علم أن هذا الصفه كمان في حال دون حال ليس صفه كمان على كل وقت ولهذا الله عز وجل يتكلم متى شاء تبارك وتعالك. كذلك صفته النسيان نسل الله فنسيهم يمسى من نسه من باب المقابلة والمعاملة بالنسة من باب المقابلة والمعاملة بالنسة من نسي الله قصيه رآه عز وجل ولم يبالدين معنى نسيان الله أنه لا يبالد لذا ل لا يبالدين في أي ودي يألك وفي أي مكان يتيك مهما نزلت علينا الهموم لا يكرد الله أمه لا يبالدين كما أنه نسي أمر الله ينساه الله ولا يبالجيه في هذا المقار إذا مرض لا, لا يسفيه الله عز وجل يدعو يذكره إلى نسر إذا ضقت عليه الأمور لا يوسعها عبيه يذكره إلى نسر نس الله فنسيه كذلك المخادع يخادعون الله وهو خادعنا يخادع من خادعه كذلك الاستهزاء الله يستهجؤ بهم ويمدهم قال إنما نحن مستهجؤون الله يستهجؤ بهم ويمدهم في طغيانهم يعني هو يستهجؤ بمن استهجأ الله بما استهجأ به لا يسمى الله بالمخادرة ولا بالماء ولا, بالمخادر ولا بالمستهجئ وهذه الுصفات لا تذكر إلا في باب المقابلة ثقر لا تذكر إلا في باب المقابلة لا يجوز أن تذكر منفصلة لا تقول الله يخدع لا تقول الله يخدع من يخادعه الله ينكر ومن ينكر به الله يمسى من يمسى وهكذا القسم الثالث صفة نقص مطلق صفة نقص مطلق لا تكون كمالا بحال من الأحوال كالنومة هذه الصفة نقص مطلقة قول قائل الإنسان الذي لا ينام يعتبر مريضا فلس كذلك نقول وكذلك الانسان الذي ينام دائما يعتبر مريضا فلس كذلك هذا يقول في غيبوبة وعذف ولومه عن حاجة أم عن استمتاع الإنسان ينام ينام عن حاجة للنوض أم باستمتاع فلس ابتداءا عن حاجة تصل فيه مرحلة يكون النوم استمتاعا إذا, إذا اكتفى يكون نومه بعد ذلك استمتاعا لكن أصل النوم بالنسبة لابن آدم عن حاجة إذن عن نقص يريد أن يتملن هذا النقص بالنوم ما هو هذا النقص التعب ولهذا الله نفع نقصه التعب ولقد السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما متن من لغوب بينما الإنسان إن صنع شيئاً في أول النهار إلى آخر النهار تعب واحتاج إلى أن يأخذ قصة من النوم عن نقص يريد أن يتمّم هذا النقص بدعبه بهذا النوم يريد أن يتمّم نقص الذي حصل بدعبه بالنوم أما الله عبد وجل لا يمسه اللغوث ولا ينفض ولا يبحث تبارك وتعالى خلق الخلق ولا يزاد يذكر أمر العباد بالليل والنهار يده من اللي يت مسل الن يرصدهه منها يد مسيء اليف وكل من هو ب بشكل لكنه لا ي و لا لا الأغ ولا ص ولا سع البارك وتعالى فلي لمستاج للنوم. لأن لأنه ظ. ل كما ما لنا وللك ماذا أذرتت على كل شيء فلا يستاج لله ال النوم لأن لأن ضدي ولا ييتاج لله ال النوم لأنه لا يجه شيء ولا يكيه شيء بارك وتعالى. ولا يقوله شفروهما. لا يؤوده لا يسقله الإنسان إذا حمل شيئا ثقيل أطلعه هذا الشيء وربما أكثر على ضح الإسخلالك تحتاج أن ينام ونفتج على, على السرير ربما يوم أو يومين وحصل له غروف بسبب حمله لهذا الشيء الثقيل اللهم عبدالله أقضى عن حفظه للسماوات والأرض وكع فيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يسقله ولا يسعبه حفظ السماوات والأرض هو الحافظ لهذه السماوات وهو الحافظ لهذه الأرض إن الله ينشق السماوات والأرض أن تذولا هو المنسك ل areas ولأن زالت إن أمسك هم من أحد ذلك فالله تعالى ينسك هما سبارك وتعالى وإن لم ينسك Golden وإن تختانى نظام الكون هذا الإنسك وهذا الحفظ للسماوات والأرض لا يزهر الله تعالى في شيء هذا هذه الصفة نقص كام لا يقوم فيها كما بحال من الأحوال قال الصفاته كذاكه قديمة أيضا الصفات من وجه آخر تنقسم باعتبار باعتبار اتيانها من عند الله عز وجل وباعتبار حدوثها تنقص إلى ثلاثة أقسام القسم الأول صفات ذاتية صفات ذاتية معها صفات ذاتية أي أنها ملازمة لله عز وجل لا تنفك عنه بحال من الأحوال ولا تغيب بحال من الأحوال ولا يختفي أثرها بحال من الأحوال كالعلم هل يمكن أن تأتي لحظة من اللحظات يكون الله فيها لرسة بعليم لا يمكن لم يذب عليه. عليم أزل عليم أزلا أبدا وأزلا عليم أزلا منذ القدل وأبدا إلى أبد الأبئين هو لا يمكن أن تأتي لحظة تنتفي عنه صفة العلم قدير هل يمكن أن تأتي لحظة لا يأبر فيها على شيء لا يمكن قدير أزلا وأبدا عظيم أزلا وأبدا هذه صفات ذاتية. ذاتيه القسم الثاني صفات فعليه اختياريه صفات فعليه اختياريه كصفه المجيء هلما دائما يجيء هل هو كالعلم؟ هل هو ليس ليست كالعلم العلم صفة لازم ذاتية لله تبارك وتعالى أما المجيد فإنه يجيء في أحياني دون أحيان متى يجيء؟ إذا أراد إذا أراد أن يجيء يجيء سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفاً صفاً كصفة الكلام هل هو يتكلم في كل الأقضاء؟ ليست كالعلم يتكلم متى ما أراد سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتكلم تكلم وإذا أراد أن لا يتكلم لم يتكلم سبحانه وتعالى وكلام الحق وتمت كلمات ربك صدقا وعجلها هذه الصفات فعلية لأنها أفعال اختيارية صفات فعلية اختيارية فعلية لأنها أفعال لله تبارك وتعالى واختيارية لأن الله عز ويل افعالها متى مختار ذات وربك يخلط ما يشاءه ويختار ولقد اخترناهم على علم على العالمين الثلث الثالث صفات خبرية صفات خبرية هذه الصفات الخبرية هي التي لا يمكن التوصل إلى معرفتها إلا بالوحدة ولا مدخل للعقل فيها الصفات الذاتية الأولى الأولى ماذا قلنا النوع القسم الأول قلنا الصفات ذاتية هذه الصفات الذاتية تثبت بالشرح وبالعقل تثبت بالشرح وبالعقل هل للكول إله نعم للكول إله هل يعقل يكون إله لا يقدر على شيء لا يقدر. عقلا يمتنع أن يوصف بإله ويوصف بالعجل إذن هو إله وقدير صفة القدير ثبتت بالشرح وثبتت بالعقل دلنا على إثباتها بالعقل قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا بعقول إذا كان الله خلق السبع سماوات ما معنى أنه خلق السبع سماوات أنه قدير صح؟ قدير هل يمكن عقلا أن يقال أن الله خلق السبع سماوات ولا قدرة له هذا الجهاد هل يمكن يكون صاحبه عاجز؟ ما على أن صاحبه قدر أو له قدرة؟ هذا الجهاز يغفر دلالة على أن صاحبه قدير على أن يصنع هذا الجهاد الله عز وجل يدر يدلنا على السماوات السبع وعلى أرضين السبع وقال لتألم أي ذلك السماوات السبع أن الله على كل شيء قدير أي لتدرك ذلك بعقوله لو أنه خلق السماوات السبع لغاض عنه هذا الشاهد هذا شاهد كوني أقامه الله عز وجل على عباده ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وعلي هل يمكن أن يكون إله ولا يعلم هل يمكن أن يكون صانع هذا الجهاز لا يعلم ماذا بداخل هذا الجهاز من الدوائر الكهربائية والأشياء الموجودة بداخله كمس بل صنعه لهذا الجهاز دليل على أنه يعلم ما بداخله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا كان قد خلق وهو عليم هذا يدرك بالعقل ويدرك أيضا بالشرع الشرع دل على أن الله عليم والعقل دل على أن الله أيضا عليم هذه الصفات ذاتية القسم الثالث كلها صفات خبرية صفات خبرية لأنها لا تدرك إلا بالخبر الصاجئ من الكتاب ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كصفة العليم هل يمكن أن نعلم بالعقل أن الله أن لله عين لا يمكن أن نعلم ذلك إلا بخبر إلا بخبر ولتصنع على عين الله تعالى أثبت لنفسه هذه الصفة بالخبر عين ذلك بخبر الكتاب أما من حد عقولنا, عقولنا لا يمكن أن تتوصل إلى معرفة هذا الأمر الله تبارك وتعالى له يد والأرض جميعاً قبوته يوم القيامة والسماوات مطوياتهم بيمين وقال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقته بيديك إذا لم يخبرنا الله تعالى بهذه الصفة هل يمكن لعقولنا أن تعلم بذلك؟ لا هذه الصفات لا تدرك ولا تعرف ولا تعلم إلا بالخبر الصادق من الكتاب أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه صفات خبرية لا مقصر لعقل فيها قال صفاته كذاته قدير صفاته كذاته تقدم معنا أن لفظة الذات جاءت في سمة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت بغير المعنى الذي يقصده الفلاسفة فإن الفلاسف يقصدون بالذات النفس وما ورد في سمة النبي صلى الله عليه وسلم قصد به من أدل ولا يمنع أن تسمى النفس بالذات لا يمنع أن تسمى النفس بالذات لأن, الله مت... لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الله بالصريح إن إبراهيم الكذف لم يكذب إلا ثلاثة كذبات كلهن في ذات الله بعضها العلم قالوا لأجل الله وقال ليس المعنى هنا بذات النفس لأنه لم في نفس الله لكن نقول أنه كذب من أدل نفس الله أي من أدل تقدم العنا أن الله عز وجل أثبت لنفسي نفسا فقال ويحذركم الله نفسه وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي في صريح مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي غيره من ذكر من في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم سفاته كذاته قديمة أهل العلم لم يتوقفوا في استعمال هذه اللفظة لفظة الذات في حق الله تبارك وتعالى قديمة سفاته كذاته قديمة القدم يطلق ويراج به معنيات القدم يطلق ويراج به معنيات يطلق القدم ويراج به المتقدم على غيره الذي ليس هناك شيء قبله وهذا هو المعنى الذي يقصده الفلاسفة والمتكلمون ومن تكلم أيضا من أهل السنة برفر القديم أراد المتقدم على غيره الذي لم يتقدمه شيء ويكون القدم هنا بمعنى الأول كما قال عليه الصلاة والسلام الأول فليس قبله شيء وكقوله صلى الله القديم أي الذي ليس قبله سلطان المعنى الثاني القديم بمعنى المتقدم على غيره ولا يمنع أن يكون هناك شيء قبل قال الله عز وجل والقمر قدرناه قد منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون القديم بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للعراجين الجديدة من حوله لكن بالنسبة للعراجين القديمة من قبله هل هو قديم؟ هذا العرجون القديم هل قبله هناك عراجيل قديمة انتهت؟ نعم قبل. لكن هو الرجل القديم بالنسبة للعراجيل الجديدة من حوله فكلمة القدم تشمل كلا المعنين يقصل بها هذا ويقصل بها هذا لكن إذا ذكرت في حق الله عز وجل خفضنا بها الأول الذي ليس قبله شيء كما قال عليه الصلاة والسلام فأذن فأذن التقسيم السابق للصفات سواء من التقسيم الأول أو الثاني أو الثالث هذا تقسيم للتثهيم فقط ولا ينتحن الناس بهذا التقسيم كما قال أهل العلم هذا التقسيم للتثهيم فقط للشرق قدالت تقسيم التوحيد لأزVR الإع BLACKSAV تقسيم للتثهيم لا ينتحن الناس بهذا التقسيم كذلك تقسيم التوحيد لا قسمين كما عند الشيخ الإسلام المدير رحمه الله للتفهيم وبعض المحاصرين قسم التوحيد إلى أربعة أقسام هو للتفهيم لا يمتحن الناس بهذه التقسيمة يعني لم أجل لك وقل لك زر العربي قل صفات الله تنقسمه لك أن ولا تقصق الله وهنا هي صفات فعلية وثبوتية فقط أم غيره لا يمتحن الناس بذلك لا يمتحن الناس بذلك <تصفيق> إنما يؤمن الناس بجملة ما جاء في كتاب الله وبجملة ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما هذه التقسيمات الموجودة في كذب أهل العلم فهي تقسيمات اللي تسهين لقلاد العلم ليس إلا لا ينتهر فيها حمة الناس ولن يتقلنا الله عبد واجل عنها لتقسيم بهذه التقسيمات سيتقلها الله تعالى عن كتابه وعن سنة نبيه ماذا جبز المرسلين قال المسلمين صفاته كذاته قديمه اسماءه ثابته عظيمه اسمائه جمع اسم والاسم هو العلم على الشيء هو العلم على الشيء الذي لا يعرف الشيء الا به اسماءه ثابته هل لا الى غيرها ولا اسماءه ثابته وعظيمه عظيمه لان صاحبها عظيم هو الله تبارك وتعالى المتسمل بهذه الاسماء عظيم فأسماؤه عظيم وكلما كترت أسماء الشيء دلت على عظمته كم الأسد من الأسد؟ عدوه, عدوه إلى 700 لماذا؟ لأن الأسد حيوان بالنسبة للغابة عظيم أعظم حيوانات الغابة الأسد وهو حيوان نهيب يخاف من ألف ومخيف وهو مذك الغابة كما يقال فلهذا تعددت السيت تعددت أسماؤه لأن السيت له مكان عند العرب أو مكان في الحروب الله تبارك وتعالى له أسماء كثيرة منها تسعة وتسعون اسما من أحصاها بثل الجنة وإلا فإن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين اسما أكثر من تسع وتسعين يدل على ذلك مراور إمام أحمد في المسندة في دعاء الهم والكرم اللهم إني عبدك وبمعبدك وبمغمتك ناصيتي بيدك ماظم في حكمك عدن فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت ذي نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو اتأثرت به في علم غير عندك إذن هناك أسماء لله غل يطلعنا عليها وإن كان الحديث متكلم من على سنوك فسنده لي وضعف أورو العلم وحسنه جمادير كثير من أهل العلمين المحدثين أما ما رأوه البخاري المسلم من طريق أبي الزناد عن نعوة كان أبي هريرة عن أبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَ وَتِسْعِ نَسْمَةً مئةٌ إِلَّا وَاحِدْ مَنْ أَحْصَاهَ دَحْلَ الزَّنَّةِ فهذا نظير قوله من قال لا إله الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا وحمده وعلى كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت كعزل عشر رقاب كانت عشر رقاب أي أنا من قالها أن أتمره جزاؤه ماذا أن أعطيه الله عز وجل أجرق إعتق عشرة رقاب من قالت الحام الله ورحمه يوم مئة مرة حفظ عنه القطر أو كانت مدر زبد الزحر من قالت الحام الله بحمه ورحمه ورحمه مرة ماذا أن تحط خطايا. هل يمنع ذلك أن يقولها أكثر من ذلك هل يمنع لا, لا يمنع الله لله 99 اسم مئة إلا واحد من أحصاها أي من أحصا هذه 99 مقابله ماذا الجلب من أحصاها دخل الجلب ولهذا الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه 99 اسما سردا ولهذا تجدون أهل العلم ممن يذكرون هذا 99 اسمه هذا يظهر أسماء لن يذكرها هذا وهذا يظهر أسماء لن يذكرها هذا لكن من أحفر 99 اسمه ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دقل المسلم أحصاها قيل أحصاها حفظوا أحصاها قيل أحصاها دع الله فيها قيل أحصاها آمن بها فلا آمن بها ولم تنكرها كما أنكرها أن الجميع أنكره أصناء الصفات آمن بها عمل بمقتضاها ومذلولاتها وهذا هو الأصح أحصاها آمن بها وعمل بمذلولاتها قوي علم أن الله عز وجل هو القوي سميع علم أن الله تعالى يسمع فلا يتكلم بشكل يغضب الله ان الله سميع بصير لا يرى ما حضره الله عز وجل لانه يعلم ان الله بصير وبصر هذا احصى اسم السمع واحصى اسم البصر احصى بمعنى هذا عاد هذا الاسم في حياتي أن الله سميع لا ينتقم لسانه شيء أن يسمعه الله عز وجل فيغضب لا ينظر بشيء بعينه الى شيء والله يرى الى شيء يرى وينظر الى شيء لا يحبه غير الذي يريده تاعه ما بينه كالنظر إلى المحرمات وإلى النساء الله عز وجل عليم لا يفعل شيئا يعلم, الله ب... يعلم بأن الله تعالى لا يذب ولا يحبه ولا يضع لأن الله يعلم كل شيء إذا علم بأن الله يعلم كل شيء فينبغي أن لا يفعل شيئا يغلب الله لأن الله سيعلم بهذا الشيء الذي عمله وهكذا قال لكنها في الحق توقيذية لنا بذا أذل ثبوتية اسماؤه قال اسماؤه توقيفية لكنها في الحق أي لدين الله عز هذه اسماؤه توقيفية توقيفية أي يتوقف ثبوتها على دليل من الكتاب والسمة يتوقف ثبوتها على دليل من الكتاب او من السنه أو نقول توقيفيه نتوقف عن تسمية الله باي اسم الا ما جاءت في ذات وما جاءت في سنه النبي عليه الصلاه والسلام الا ما في القران وما جاءت النبي عليه الصلاه والسلام فلا نسمي الله الا كما سمى بنفسه لانه اعلم بنفسه وإلا ما تم به نبي رسول الله عليه وسلم لأن نبيه أعلم به قال عليه الصلاة والسلام أنا إني أعلمكم بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالرب تبارك وتعالى لماذا لا نسميه بأسماء من عندنا لسببين أولا لأن تسميتنا له بأسم لا نعلم هل هذا الاسم يرضاه أم لا يرضاه ولأن في هذا إدعاء لعلم لا يعلمه العبد والله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ضهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق فأن تسركوا بالله ما لم ينزل فيه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا, لا تعلمون أن سلم الله نفسه. لم يرك في ولا في السنة فقد قال على الله بغير علم ثانيا أن الله تعالى أحضر أن أسماءه حسنى فقال ولله أسماء الحسنى إذا سميته الاسم هل أنت تعلم بأن هذا الاسم دخل في المطاق الحسنى أم لا لا تستطيع أن تجد أسماء الحسنى أي كمالها مطلق لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه أو بحال من الأقوى لا يستطيع العبد أن يسل الله عز وجل إلا بنا سن الله به نفسه ولو فعل ذلك لكان قائلاً على الله بغير عز. قال المصنف لنا بذا أدلة وفية لنا بذا أدلة وفية أي على أن أسماء الله توقيفية قوله عز وجل لله تسمع الحسن فادعوه بها وذر الذين يجزون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفترون قال المصنف له الحياة والكلاه والبطر سمع إرادة وعلم واقتدر له الحياة الله عز وجل حيوه ومن أسمائه الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي تام الحياة كامل الحياة لا يتطرق إليه النقص في حياته بحالة من الأحوال لخلافة بالآدم حياته حادثة وناقصة وزائلة ابن حياته حادث جاء على الإنسان يوم لم يكن فيه حية هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيه شيء مذكور لم يكن خلق ولا وليس له حياه ثم بعد ذلك اصبح حيا فجعلناه فانا خلقنا الانسان من نطفه من شد فجعلناه بعد ذلك سميعا بطيرا وحياته تلسه ناقصه يا ناس اليس كذلك وتصيبه الغيبوبه اليس كذلك ويصيبه الذهول والتهيان فكان يكون صاحرة ساهرة الله عز وجل لا تأخذ وسنة ولا نور الإنسان حياة مزاهرة كل من عليها سان. إنك ميت وإنهم ميتون الله عز وجل حياته تامة لا تكون أبداً ولا أزلاً ثبابة وتعالى وفتر. قال مصلّف له الحياة والكلام له الكلام أي أن الله تعالى يتكلم بمن شاء ومتى شاء قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجاركة فأجره حتى يسمع كلام الله دون ما أذره مهما وقال الله عز وجل قل لم تتبعون كذابكم قال الله من قبل الله عز وجل كل ما شاء وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله قال المقيم رحمه الله والله ربي أنزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان سبقا وعجلا احتمت كلماته خبرا طلبت اخبارا بلا نقصاني أكتفي بهذا ونؤمن بالدرس القادم بإذن الله عز وجل ونفصل الكلام على صفة الكلام للواحد تبارك وتعالى التقدس يقول هذا ما المراد بعلم الكلام علم الكلام هو علم الفلسفة والجدل هو علم مذموم ذمه اهل العلم ذمه امام مالك وذمه امام الشافعي وذمه امام احمد ولم يذل اهل العلم يذمون علم الكلام لانه علم تماثيل لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاجه الذكي علم الكلام هذا علم لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاجه الذكي ان كان ذكيا فهو بغنى عن علم ذا. وإن كان غبيا فعلم الكلام لن يزيل عنهم هذه الغباء وعلماء الكلام ففاحلة العلماء الكلام في آخر حياتهم نجم هذا الفقر الراجل قال مناء استخدام عقول عقال وأكثر سعر العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا هوا وضلال ولم نستفد من كذنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال سوى أن جمعنا فيه قيل هذا الكلام هذا لا ينفع العرض بشكل أما العلم بكتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم النافع الذي يسعد القلب ويطمئن الفؤاد ويثبت العرض ويرفعه عند الله عز وجل أعلى الدرجات يقول عندنا في بلادنا من لا يتكلم العربي وينادل الله بالمطار هل يجوز ذلك؟ نعم ما في حرج ذلك هذه ترجمة لأسماء الله عز وجل ليس فيها حرج والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينته ذلك على العجم وما الصحابة أنكروا على العجم الذين كانوا يتحون الله تعالى بلغتهم وفي صحيحة البخاري عن أبي حمزة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله في وبين الناس كان أترجم ها؟ أبو جمر قال كنت مترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس فكانوا يسألون ابن عباس وأكيد في سؤالهم ستأتي لفظ الجلال لذلك كذلك فيسألون ابن عباس لم ينكر عليهم أنهم يلتقون اسم الله عز وجل بترجمتهم في لغتهم أما العربي فلا يجوز أن نادي الله تعالى بغير لغة العرب لا يجوز هل ينستجل العربي تقول اسم الله تعالى الأعظم فيه خلاف قيل بور الحديث القيوم هذا الاسمان هم اسم الله أعظم وقيل اسم الله أعظم الله ورجح هذا القيوم كثير من أهل العلم لأنه دعاء ذنون فنادف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا فنجار الله تعالى لما دعا جسمه الأعظم تقول الرجل عوض نفسه على عبادة ما حتى وصارت كالعادة في عياته في بقى الاحياء لا يعزم ان هي فن رقم هذه الاصل الاصل قام من العباده قد نوا لكن حتى لا تتحول العباده إلى عبء جاءت سنه النبي صلى الله عليه وسلم في التنويع في العباده جاءت سنه النبي الله عليه في التنويع في العباده التكبير ثبت عن النبي الله عليه وسلم في حديثه الاول رفع يديه الثانية كبر ثم رفع يديه كلامه في, كلامه في هذا تنوع في العبادة يدفع صفة العادة الإنسان إذا اعتاد فعل العبادة تلقائيا لكن إذا نور هنا اندفع الصفة العادة لأنهم هنا يستحذر معنى العبودية في هذه المرة يرفع يديه ثم يكبر يعني هكذا الله يكبر بعد أن يرفع يديه وينزلهما ثم يقول يحطب هذا الله رفع يديه ثم كبر في حديث آخر كبر ثم رفع يديه الله أكبر سفة ثالثة ذكرها للعلم الموافقة والموافقة بين التكبير والرفع الله أكبر هذه الصفات وضعوا يديه على الفخر في التشاهد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نصف صفة أولى أن يضع اليدين على الرفبتين الثاني أن يضع المسر على الرفبة واليمنى على الفخر الثالثة أن يضع اليدين على الفخذين ثالثاً يفعلوا هذا ثالثاً يفعلوا هذا في السجود لبت عنه أكثر كثيرة ثبت عنه سبحانه رب يا تعالى ثبت عنه سبوه ودوس رب الملائكة والروح ثبت عنه سبحانك وبحمدك لا إلهك إلا أنت ثبت عنه سبحانك وبحمدك أستغذرك أزولي لي ثبت عنه سبحانك اللهم ربنا ولك أعسل الله مغذبني ثبت عنه اللهم لك سجدت ولك آمنت ولك أسلم سجد وكل الذي خلق وصور وشق سمع وبصر فتبارك طال رب العالمين هذا التنوع في الصداة ليدفع عن العبد صفة العادة فينوّع بين هذا الصفات الذي جاء على رسول الله في العبادات تندفع الإعتياج للغوثين الذي يُرُفِي على العرب لذة الغذور وذة